أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بألف لام را دخبي أندريتوى أمانا نشا نكاني اكتب اشكلا إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون براستي امناردو ما نتخوار وقرآنك Nehnun qusu alayk ahsen al qasas bima aüpina alayk had al Qur'an ve in kunt ve in kunt min وبوت lan min al gafilin. Amda jirine obotu, jantirin tirokub serhat. Lari gay am إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بيري آخر وكاتي يوسف بباوشيوذ أي بابجان براستي من لخوم دابينيم ياز دأستير لو منجو راج من سجدان بودبردم. قال يا بني لا تقص صرّياك على إخوتك فيكيدوك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتي أي كريشرينم خو كدمجر وبوبرا كانت. نَوَقْبَهُ يَوَفِّيهُ بِلَانِكَ الْيَبْكَنَ بَرَاسْتِ الشَّيْطَانِ دُجْمَنَةَ كِيْ أَشْكِرَهُ أَدَمِّ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعْلِمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا, كما تَمَّ ما ها على من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أبو شويهال الدب جري أبو في غمبراتي فرور لخو وبهري خوي تواودكاد بوت وبو بن عقوب. هر څو نه تواوي كربو هر دو با پيرد له پيش ده كه ابراهيم او اسحاقن براستي پروردگار ځان اي کا درستا لقد كان في يوسف واخوته ايات للسالين إذ قالوا هَوَفِرْسِيَا كَرَان إِن قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ونحن عصبة, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كَاتِب لَيَانِي يُوسُف وَتِيَان بِيغُمان يُوسُفُ بِرَكِيفُور شَوِستِرن لَايِمَا بَلَايْبَا أُكْمَانَا لكاتك دائمه كملي تشيبو زوت وانين قراستي باوكمان لا هاد يشيرون واش كرادا او قلتوا يوسف او وجه ابيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين هاندي تشالوتيان يوسف بكوجن يا توربدن زاويه تشيدور أوْخَا تَسَرَنْجِي بَوْخْتَا تَنِيَابُ لَيْئَة وَدَبَيْتُو لَدْوَاي أَوْا وَدَبَن بَكْوَمَ لَيْشِي تاكَا كَال قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي الجب يلتقطه بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ سَكَرِغْلَوَان وَتِي Yusuf مكن بجن بالكو فريب دان ابيخي بيديكوا هاندي لكاروانيا كان ديدوز نو هلي دغران اگر اي وكاركه على يوسف وان له لناصحون وتيان ايباوتشي باريزمان لبرتي أرسله معنا غد يرتع ويلعب وان له لحافظون سدينه لقمان بيني رفودردشت بارزوي فوي خردن بخواتو ياري بكاتو بيغمان ايمو پارزغاري دكين قال لا لاحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون <تصفيق> وذا ترسمك قرق بيه خواد ذكاتك قداكه اي واللي با اجابا قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا الخاسرون واتياس وين بخوا اجرق خواد ذكاتك قدا اي ما دستي أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إن ذاكات يوسف ينبرلق الخويان وهمو ينبر ياريان دابيخن بيخي بيركوا وإيه من بو يوسف Sünen bakhwa havali amkare am piyadeden kephe an kirdi, avan hasna kan. اَيُّهَا اَخِي يَا رَجُلَ الْجَانِقِ <تصفيق> هَاتِنَا بُولَيْ بَوْچِيَنْدَغِريَان قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَمَا تَعَيْنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ <تصفيق> Barasıtı emer o işte in peşber çema endekirdo. Yusuf manla iştu mukkân man bedehiş. Boya gurk Her على قميصه قال بل الله مست لەمەتەسیفون براانی کراسەکەی یوسفان هێناەوە کەخوێنی درۆیەی پێوە بوو باویان وتی بەڵکو دڵ و دەرونی خۆتان ئەمکارنا پسسندی بۆ ئاسان و جوان کردوون و تیجا ئارام دەگرم پسند خواش يدمتي درملسر او يباس دكن وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلو قال يا بشر هذا غلام واسروه بضعه والله عليم بما يعملون ذكر النار بو دولسكا كيدا يا لابونا وبيركا كدولسكا هينا يا سلاووتي اي خالتينا مجدبه ام كريكا واواني يوسف يا شاك دو كرديا أوان وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وفروشتين بنخيك كم كتن درهم يقبو وأوان بنيازبون ليتون كده ترسان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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأوكسيل مصر يوسف كري وتي بجنكي رازيل بجراء شوين حوانويش تاتي بو آمادبك سود ما في بجانب يانبي كين بكوري خمان آبم جوري يوسف ما نتجير كردو بلاو ما في زبي مصر دا اما ما كرتا في خولك دانوي بكين واخواب سكار خوي دا زالا بلام زوربيك خالشينا زانن ولما بلغ اشده انتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وكات ياوبك ياو تيجي فرمان رواي وزانياريما بيدا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون أو أفرتي يوسف لما لدا بُ دستيك رأي لي يوسف ويست وهمود أرجاكان داخست وتي وراء بيشوا بفلا بو أويبود أمادة يوسف وتي من تناذ قرم بخوا براستي أوكرورد قارمنا يا عزيزي مصر خاوني منا رأزي لقتوم براستيستمكار <تصفيق> رزقنا بن ولقد همت به وهم بها لولا الرأب الرهان ربي كذلك لنصرته عنه السوء والفحش إنّه من عبادنا المخلصين سوان بخاء بجمان أو جنان يازتيكلي جنوميردي يوسفكير يوسف يجنيزي أو جنيكر، أجر أو بالجارونيكر ورد جارنا ديايا، أبود ولا نشان يوسف دا، بو أو يخرى بودا ويمسيله دور بخيلوا، سونك براستي أو لبند بحاكوها البجار دكان إمايا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبوريو وألف يا سيدها لدى الباب. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يوسف آفرتك هردو تيامبولايدرقاك رايان كردو آفرتك كراسك يوسف دران لدواو جهد دچیا توش می دی افره تکب لبر دم درګه کدا افره تکوتی هیستوله چینی او کس ی وست بیت خرافه دا ويم پی سی لګل بند قال هي راودتنی عن نفسي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 اَغَر كِرَا سَكَي يُوسُف دَافِش وَدَرَنْدِرَابِي أَوْ آفَرَتَكَ الرَاز دَكَات وَأَوْ يُوسُف لَدْرُوزنَانَا وَإِن كَان قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَأَغَر كِرَا سَكَي لَدْوَاو أَوْ آفَرَتَكَ يوسف لراس فلما رأى قميصه قد من دبر قال دُبُرٍ من كيدكن إن كيدكن عظيم إن زاكاتي عزيز بيني كراسكي يوسف لدوا ودراوا وتي براستي أمل أفروفيري إيوة يا Barasti froferli ewazorgorea Yusuf a'rid 'an hadha wastaghfiri lidan biki innaki kunti min al-khati'in Aziz guti Yusuf was be anadam karobasi makaw jnakatosh bo gona hak dawaili khoshbun bka وقال نسوا في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إن لن راها في ظلال مبين دستيج لجنان شرب تشرو وتيان جنكي عزيز مصر داويل جل غلام كي بكات براستي خوشويستي أو غلامه چو تناو كردي ذلي براستي امه أو جند بينين لا گمرايه چيرون فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهم واعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. زكات يجنكي عزيز تانو تشري أوان بيس نادي بدويان دا أما ذيكربو ينشويني خوشي دانش تنو شان دانن وحريج لوان تخوي اشيبدان بومي ولا ساوتی بەیوسفوەرە بۆ ناویان بابت بینن هەرکەیوسفیان بینی حەپەسان لە جوانی ئەو و هەمویان دەستی خۆیان یان بڕی ووتیان پاچی و بێگەردی بۆ خوا ئەمە ئادمی نیە ئەمە تەنها فرشتەیەکی ولقد راودته عن نفسه فاستعصمت ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين جنك بيان أما أو كسأك إ وسرزنشتي من تان ذكر لسري بخوا بأجومان ويستم دستم لقلتك الكات بلام أو خوي جرت ونايكر وَاسْوَنَ بَخْوَةَ فرمان أَوِي فَرْمَانِ فِي دَكَمْنِيكَ أَوَبِعُمَانٍ بَنْدَكِ رَيُولَ الرِّسْوَيَانِ دَبِيدٌ قَالَ رَبِّ السِّجِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ يُسْفُوْتِ أيَفَرْوَرْدِ جَارِمٍ بنت لا خوش ويستر لوئك أوانا داوي دكن ليم وأجر ليم لا ندي فيلاني أوانا ضلم بولا يندر وا ولا نفامان دب مودة مريزيان وا.فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أو سافر والدكار دع كيل والجرت فيلان كي أواني للادة. فراستي حرفا بشريزانا يا ثم بدلهم بعد ما راوا الايات لا يسجدونه حتى حين انت بو انت كوتو بي انت غوش او اوهمو بلغان ديبيني تماويك بانديب خان ودخل معه السجن فتيان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 kay kay chi anuti bi yusuf barasti la gushi kedeb bi araq wa awit riyaluti be guman la nan muhaddaqat basarsar mawa balanda leid peble فَرَسَتْ اَمَتُه لِتَأْكَلَا ذَبِينِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يوسف وتي هذا خوراكك تانبونايات كدر خوارتان دادريت مقر من بحردوك تاندليمتيا بيش اوي بيتبوتان اماش لو بحراني كفر وردقار فيري كردوم براستي من وازم هنا والآيني قليك كبروايان بخوان هنا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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وشWEEN آين باو بابيران مكوتم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب رواو شياو ني أبو من كهت شتيب كيم بهاو أمشت ساكتو بهري خوايا يبسر إيموا وبسر خالتشي شوا بلا مزور بيخالتشي استاصفاناكن يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أيدوها وركي بند خانم أتأنخواشيد ديا ديا باشترن يا اخواي يا شيتا تشبد الصلاة ما تعبدون من دونه الا اسماء إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ايو بيت زجال خواهيد شتيغنا قرسطن باو باقيران تان نوتان لنا ون خواهيد بالغيش درباري بێگومان بڕیار تەنها بۆ خویە فمانیدا و بێتگەل و هیچ شتێ نەپەرستن ئەوەی ئاینی ڕاستی دامەزلاوی نەگۆرا و بەڵام نازانن یا سااحی بەیسجی ئەم أحدك ما فيسقي ربه خمرا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الْطَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانُ اي دو هاوري كيبان دي خانم يشيكتان عرق <تصفيق> در خوار دي غوركي دادات بلام اوي ترتان دكوجره وحل دواسره او سابالند لسرو دموتاوي دخوات او خاريك ا و درباري پرسيارد كن بريار دراوه وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضع سنين ويوسف تيبويك دي زاني رزगारी دبلدو باسم بك لاي غولوا پاتشا كتك بناخ بابا شيطان لبي لري برده وباسكدني يوسف لايطاد شايبكات بويه يوسف لبندي خانه دمايا وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر واخر يابسا يا أيها المرء أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون وقعد شاوتي بأجمان من لخوم دا حود ما جاي قلوهم بيني كحوت ما جاي لرد يخوردن وحود قلدانا بلايس أوزو حوت يتر وش شيء شم بيني أي ما قولان أم خاونم بولك دنوا اَغَرَّ اَوَّامَنَ خَوْدَ كَنُو دَزَالَن خَوْ فَرْجِين بكن قالوا اَضغَاث اَحلام و ما نحن بتاويل الاحلام بعالمين فتيان وايمس ليجدانه ويخوي تيكرو بيكل نازانين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون اوسا اويا كارز قال يبولدوبن كراوك لطاشن صالي كبيرك وتووتي من بوتان ليجدد مماني اوخو جا فرمو بمنير بدوائي يوسف دا كلبند خان دايا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضرو وأخرى بسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هاتوتي يوسف أيهاري رازجو ما ناي أو ما في بلدية حد ما قلوك حد ما نجاي لرو لا واس بيان خوات هروها حد جري دان ويلاي سوزو حد وشك تا من بقره مو بولاي خلتيبه او بزانن. قال تزرعون سبع سنين دابن فما حصدتم فدره في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تاكلون يوسفتي حطصال فشتكال ده كان بدوي يقدا وببردواني جاءوي كدر وين تاكر بيه ان ولا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون إن ذا لباس أو حوصالا حوصال ترد يد كسخت وقات قريا هرتيت أن باش كوت كردو أبو أم حوصال السختة ديخون بوتو ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. دوای او دو وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَارٍ نِسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكِيَدِهِ النَّعِيمُ حَشَوْتِ أَوْ يَوْمَ بَعْنٍ زَكَاتِ النَّرْدِ رَوَكِ حَشَاهَا تَلَيْ يُوسُفَ يُوسُفُ تِبْقَرَرَ أَوْ قايصبوك اوجنانا دستي خويا ني امبري بيگمان پروردگارم بپيلان اوجنانا قال ما خطبكن ادرا وتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين وتي كان مبستان تسيبو كاتي ويستان يوسف بخالتين نوكاري خرافي بيبكن أفرتكان وتيان باكو بيقردي بوخوا إما هيتس خرافيك من لينا ديوا جنكي عزيز وتي آئيستا حقو راستي دا كوت من دم ويست أو دستم لقل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين يوسف وتي أوبو أوي پادشاة بزاني براستي من بپنهانينا پاچيم نكر دولي وباراستي اخواش بيلانينها فا كان ناغين يبقىيان وما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ويوسف وتي من حجيز فا كان بخمنا كم تنك باراستي نفسو فرمن درا بخراطه بذق نفسي پروردگارم رحمی پی کرد به با راستی پروردگارم لے وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين جط چوتي بجرد استكالي او يوسف بيننديكما كسيت تايبت بخوموا زكاتي ك padscha سيجعلك وتي براستي تو أمر لا يأما خاوني پلو بايو با ورتك قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوسف فرمي ب padscha لصرخ نودار زوي مصر دامنا بَرَاسْتِيمَن پَارِيَزَرِي چِي شَارَزَام وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آبُو زُرَيْ كل مَپَارَ دَارُ جَجِير كُلُّ خَاتِ مِصْر دَا لَهَرْشْوِينِ بِي Herkes membeğe ber mihrabanı, kumani da xeyinde dünyada o, pahdasti tağa karan ulna kiyin. Ve alaajur alaikere, xayir ulilladin amanu ve kanu yattaqun. Ve brasti pahdasti raja dua itaqtrebu, okesani Baha mi şeyh o parayız Buna haubaz bariyardan tawan Wajaa Ikhwatu Yusuf Fadakaloo alayhi fa'arafahum Wohum lahumun Munkirun Wala kati girani da Bula يوسف Yusuf hatin bo misir Au satsuna la Yusuf Das baze Yusuf awani nasiwa Balam awan amyan nasiwa Wala ma بجهازهم قال اتوني لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين زاكاة كريتشي خستنو أوي كويستيان بيدان وتي بريتشي باوكيتان هي بومبينن آنابينن كمن في وانم تيرو تواب وقرياركان ومن خان خبيثا كاثم فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون جاء قر ابرايتان بونهنن او, أو بيوانيدا نبلتان لايمنيو نزيك ام ولاتج مكنوا قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون واتي نهولوا تقلاذ دين قلب وتشداو وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ويوسف ويسبت ببردت خزمة كاركاني درا وكانيان كذائيان بدزيو بيخننا وباركانيان بَلْ كُبِينَا أَسْنَوَ كَاتِكَ قَرَانُ وَبُنَا وَمَالُ مَنْ دَالِيًا تَابِ بَتَهْوِي أَوْج بَقَرٌ وَبِينَا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ منا الكيل فَأَرْسِلْ مَعَنَا أخانا نكتل وإنا لَهُ ئەنجاکاتێ گەڕان و بۆ لای باوچیان، وتیان ئەی باوچی بە ڕێزمان، بۆ ساڵی داهات شتمان پێ نافرۆشن ئەگەر بنیامێن نێر لەگەڵماندا، دنيا با اعداد رشيدكين قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الرحيم يعقوب تيبيان ايدنياب مليتان دربالي هر وقت ايشتر دنيا يوسف ابراهيم وَأَوْبَزِيَ دَارِتِرِينِ هَمُوْبَزِيَ دَارَانَا وَلَمَّا فَتَحُوْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَاهُنَا وَنَزْدَادُ كَيْنَبَعِير Zakate barıkan ya kırdağa, biniyan dısmaykaya boğarın raa otuğa, otiyan ayıba o çi barazman, çi man devir, ama dıra o kanman boğman ner dıra otuğa, bjevij bo kah o khezân man dehneninu,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 Hatta baline çiftte oğm peyneden dilem xoava tasvendim buna kın baxva ke bejuman eyhenna obam. Mager dövür bedrino çar tanmene. يعقوب تي اخوا اغادروا تاودير سبارد بويكديلين وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وأتي أيك ركانم هموتان لدرجائك ومسنا جودا. بل كل سند درجات زيادة وبسنا جودا. ومنهيسو تان بيناجيم لبرعم برعيش هاتي خادا. همو حكم بريارك تنهابو خوايا. فش تهر بودا بستم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 Zâkâta'ya çoğuna jura ve loşu yanı kabao çiyan firmanı peyda boğun. Açoğuna bau zora hiç sudi pey ngeyan dinle baranbar qadari khuada. Bal koo awamma basteek bo, ladarouni Ya'qub bo. Bu. Bumşewe anzami da. Wa Ya'qub khawani zanistu zaniyari bo. Çınka ayama firman ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون كاتي شيشكتون جولوا بولا يوسف يوسف براكي بردبنا خويوا وتي براستي من براكي توم كواتهيز غنبار مبأ فَلَمَّا ابانديكن بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ما فِي رَحْلِ أَخِيهِ السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذلم مؤذن ايتها العير انكم لسرقوم زكاه كرتي خسن Taşan dar tiyek darida, ay karwanak barasti evadızan. Çalı ve akıb alı onlara ne alırsın? Rüyam tekrar ne oluyor? Titan bunu kırdu. Çalı ne alırsın? herkesek bi heniyataba bari ustrik khuraci da driati wa min ij dastabari aw bari dabam qalu allah laqad alimtum ma jina linufsida fil ard wa ma kunna sariqin wati aswil bakhwa barasti ewa dzalan ka emenaha tuin bo aw khilafa bkin la <Gülüyor> <tihal> ulada <tihal> <tihal> <tihal> قالوا فما جزاؤه إن كنتم كافرين. واتيان دي أو دزات سيا أجر آية ودروزن بون. قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وتيان تولي اويا لاري هركسي گدا دوسرا ايوا او كست تولكيتي اويد زيكي كردوا ابيتا عبد كويله اويد زيكي ليكراوا سنين فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخي ثم استخرجها من وعاء أخيه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 لە تاشان ئاوخۆرەکەی دەرهێنا لە جەوااضی براکەیدا ئابم جۆرە پیلانمان نیشانی یوسفدا ئەو نەی دەتانی براکەی بگرێ بە پێی ئاین و یاسای کاتشا بەڵکو بەپێی ئەو قسە و براکانی خۆیان کردیان مەگەر کاتێککە خواابەوێ هەرکەسێک بمانەوێت پلەی بەرز دەکەینەوە و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 پێنا خۆشبوونی خۆی بەم تۆمەتە لە دەرونی خۆیدا شاردەوە، دەری نەبی بۆ ئەوان، تەنها وتی ئێوە لەوان خرافرن خوشت سااک دەزانی بەوەی کە ئێوە دەیڵێن إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين وتيان أي عزيز براستي أو باوكيش زور في ريب الثمنها زايتش لأيما أو بقرة براستي امتو لا تاك كاراند بينين قال معاد الله أن ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا الظالمون يوسفوتي پنا بخوا لويك هيكسيب جرين بيت قالويك او فور لا دزي وتوكد زرابو براستي أجوابكن إما لاستمكاران دبين فلما استئسوا منه خلاصوا نجيا قال كبرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف فلن ادرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين زكاتي بهواب لو وي وزير بر الله بكا ثونك نارك بتفرواج يان ذكر براق وركان وتي اي نازانك بي قمان باكتسند فيماني شبناوي خوا ولي ورجتن Feşteriş lobaleni petan da buder bare Yusuf kemter khamitankir kawat men amzaviye betinay lam baukum molati garanawm penadat ya xwa bir yarum bonadat har evij basterini dad warana ila abikum faqulu ya إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين إيه وابقر نوبول إيباوكتانو بيبلين إيباوكي خومان براستي كركة دزي كردو إيه مش بيجقل ويدمان زاني شاتيما النداوة خؤما <سؤال> اجدار شراونهن يكن نبوين واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها واننا لصادقون خو أجر بروانا كيد لخلجي أو شارج بفرسك امليبوين ولو كاروا نج فرس لقل يا ايه ما راز قال بل سوَّلَتْ لَكُمْ أَفْسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يعقوب عليه السلام تي وأني بلق نفسي خوتكاريش بجوان أسان كردون بوي تارم دان بخودا بؤ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا انم بوب هنيتاوا براستي هر اوزا نايكار دروستا وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم اوساروا الى وجران وتي اخ داغ بو وهد قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا وَحُزْنِي إلى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَتِي مِنْ خَفَتُ خَفَتُوا فَجَارِمْ هَرْ لَا إِخْوَادَكَمْ وَمِنْ لَا إِخْوَادَكَمْ وَاشْتَالِهِ دَزَانِمْكَئِ وَنَايْزَانًا يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِ اللَّهِ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يعقوبتي <تصفيق> أي كركان برون جابقرينو هوالي يوسفو بلا كيبزانا نا أميدش مبن لبزاي ومهربان إخوة براستنا امدنا بلى رحم محربا نخوى تجلواني كبي بروان فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضرر مسنا واهلنا الضرر وجئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله یا جزیل متەسەد دیزین جا کاتێککە چوونە لای و سەوتیان، ئەی عزیز، زیان و بررسێتی تووشی خۆمان و ماڵ و منداڵمان بووە و درااوێکی کەممان هێناو خير قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وتيء ودزان تي تاكر بيوسف براكي لو كتداكئ ونزامبون. قالوا أإنك لأن تيوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قدمنا الله علينا إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتيان براستي تو يوسفيد وتي بيان من يوسفمو أمشب رامة براستي خوا من نتينا بسلمان دا براستي هركس خوي بفاريز يودان بخودا أوسع براستي إخوة فأداش تِشاك كاران وناكات قالوا تالله لقد الله علينا وإن كنا لخطئين وأتيان بيوسف سوان بخوا براستي إخوة هل بجاد بسر إمدى وبراستئمل ختاكان بون قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يسبوتي أمره السرزنشت تشارك لسدني اللان منوا خالتان خوش باء وأولها مو بسوزان بسوزت رأ إذهبه هذا فألقه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرو وأتوني بأهلكم أجمعين أم كراسي من ببنو بيدا بصدرمو تابي بأكمدا دز بجيت تابي تاع دبتوا أو ساهموك سو كا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا أن تفندون ذاك تكروانك لمصر درت بهو تيانوتي براستي من بوني يوسف حسب يا ذاكم أجر بخرفا وبعقلم داننن قالوا ت الله إنك لفي ظلالك القديم وتيان سبين بخوا تهر لسره لك يكوني خوتي فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون زكاة مجذرة أو كراصيدا بسردمو تابدا يكسر بينا يجرى وكفشت النبي نبوو يعقوبتي من بئ وم ضل نيابنا لا ينخوا وشتان يقدزانم إوى اي نيزانن. قالوا يا أبانا استغف لنا دونه بنا إن كنا خاطئين. وتيان أي بابا؟ دعوى لخوشبوني جناها كان من براثتي اي ما گناه سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم يعقوب تي بيان دواتر داويلي بردن تام بودا كم لفر وردگارم براستي حد اولي بردي محرابانا دخلوا على يوسف اوا إليه ابوه أَوَإِلَيْهِ إليه أبويه وَقَالَ دُخُلُ مِصْرَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ آمِنٌ تون لا يوسف لولاة مصر دايكو باوكي بردن زيجي خوي ودستي كردم ليانو فرموي بيان ودنا مصر أجر خابي وآرام دبن هيد زيان يكتان تجنايت ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدان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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وباوكو دايكي تختي حكومراني خوي داينان وهمو كوتن برو دابوي بسجد بردنو يوسفوتي أي باوكي خوشوستم أمد اقدان ويخواكم بو كلمو پيش بينيم باقومان پر براستي جيرا Vbrazti kvataki ile gelkirdim, kat ile zindan deri hena, ve و öşi ile ladi ve yabancı ve hena bunu aşar. Duay ev öşi etan na xoşu na koç hiç istenevan menubra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 بەڕاستی پێتبخشیوم هەندێک لەدە سەڵات و پاشەتی و هەندێکژی لە لێگدانەوەی خەوت فێرکردووم ئەی دروست کراوی ئاسمانەکان و زەوی تۆ پشتیوان و یارمەتی دەری منی لە دنیا و لە ذلك من وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ أوَيكَ بَاسِ كِرَاهَوَ لَنَزَنْدَاوَ فَنهانا كان كَبَسْرُوج أي محمد صلى الله عليه وسلم تو لا يأوى النبي كاتي كهمو برياني خويا عند بنهني وPILEاني وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وزوربي خطي هرتنتو سود بذسربا ورهنانين نابنا إيماندار. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم. Todavayı hid pädâş teklamanana kelli sergeyendini am Qurâna, am Qurâna her pandu a mojgariye bozihan yan. Ve kâim min ayetin fi sâmavat ve al-ardı mırrona alayha, vahum alna mûrzdun. بلا يندادرون بلام أوان ريان لورتجرن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون جازور باورناهن بخوا مجر لو كاتداها وجب بريادرن بخوا أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعده أو تأتيهم الساعة وبغتته وهم لا يشعرون. داء أول ناتر صنيخان بجريت سزاى شيدا بوشريخوا يان لنا كاودا روجي دوايا بصر دابد لكات يقداء أوان هستيفناكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل أمر يجاي منا بانجي خالتشي دكام بولايخوا لسر بالجيران منو أوانش شوينم كوتون واخواش باكو بياجدة. ومن هذك أهلها وبشر وادرا النيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا أَفَلَا تَعْطِلُونَ و اې مپشتو پیغمبر ما نناردو ځګل پیاوانې کنيګا ما بوده کړند د خوتې شارکان دی ایا او به برواي نه لګرا او بسرزویدا تاسرز بدهن ټول بو سرنځامي اواني کړه پېش امانه وبون وبېګمان جیاني روجد و ايت اکتر بو اواني خوې <تصفيق> حتى إذا استئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين <تصفيق> حتى كاتبهم بركاني كات أن أؤمن بون للسركوتن، وجركا أنواعا زانية بعمران دروا أن لا قد ذاكر دون، لو كاتدا السركوتون ويارمتي جا ينبوهات، ذا أوانى دمن وسرس جاركنا، سزاش من لا جرند تا وامبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب. ما كان حديثي يُفترا ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سفن ب بجمال داستاني في دا عليه السلام تندو أموج غاريه بوخوان بيران. قآانە چیرۆک و قسەیە گلی هەڵبەستلاابێت، بەڵکو و بەڕازدانەر و پشگیری ئەو کتێبانەیە کە لە پێش خۆیەوە هاتوون، هەروها